هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة فلولا رجال مؤمنون ونساء مِنَآتٍ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ عَارَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ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 لَمْ تعلموا فَجَعَلَ من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا